صلى الله عليه وسلم لسؤاله عما يفعل الحاج فيقول لهم صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج تيسير ورحمة بني عليها هذا الدين العظيم تيسير ورحمة بني عليها هذا التشريع الخالد الذي أنزل من لدن أرحم الراحمين إنه اللطيف بعباده الخبير بهم جاء بما يصلح حالهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأعود بكم مرة أخرى إلى هذه الصعود الطيبة الطاهرة لنعيش معكم أيها الإخوة المشاهدون وصل فاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى معشر المسلمين شرَّفكم الله بالإسلام ووفقكم لحمل أمانة هذا الدين فيا له من شرف عظيم وفضل كبير أن كنت أمة مرحومة يتوب الله عليكم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما أخي المسلم إن هذا الدين بتعاليمه ومبادئه أمانة لديه فقم به خير قيام وتحل بأخلاقه الفاضلة العقيدة الصحيحة أمديك فكن جاز مخلصاً وجازماً في الإيمان بالله وملائكتي وكتبه ورسله واليوم الآخر الله أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلا على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه بعيداً عن التكيف والتمذيل والتحريف والتعطيل معتقداً كما لذات الرب وصفاته ليس كمذلي شيء وهو السميع البصير وحد الله بعبدتك كما أمرك بذلك ربك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أخلص لله الدعاء والتضرع في طلب الغوذ والمدد من ربك في شدتك ورخائك وسدك وعلانيتك وا اي امسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وايردك بخير فلا راد لفضله يصيب بمن يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم كن صادق الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم انه عبد الله ورسوله انه عبد الله ورسوله وخاتم انبياءه وخاتم الأنبياء والمرسلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يكون إيمانك به إيمانا صادقا يحملك على اتباع سنته وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والرضا بها وأن يكون قدوتك وأسوتك في أحوالك كلها لقد كان لكم في رسول الله غسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً وأعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم رسول للخلق كلهم وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه أمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل كن إيمانك بالقرآن إيماناً صادقاً لأن هذا كتاب الله خاتم كتب الله مصدقاً لما, مضى مضى ناسخاً لما مضى لما مصدقا لما بين اسمعه وما ما ما ناسخ لما مضا و يحب الحق ويقبل الباغي وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه دين الاسلام خاتم الديانات السماوات كلها ناسخ لها مغليا عن سواها ناسخا مغليا مغليا به عن غيره وأن الخلق يجب أن يعتنقوا هذا الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين أيها المسلم إن العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج أمانة لديك يجب أن تنفذها على رجع الله أخلصاً لله في ذلك تعدي هذه الصلوات على هذه محمد صلى الله عليه وسلم القائم صلوا كما رأيتمون يصلي تعديها في أوقاتها كاملة الشروط والأركان والواجبات متقرباً بها إلى الله تعدي زكاة مالك وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً أيها المسلم إن من أمانة هذا الدين التخلُّق بأخلاقه والتحلِّي بفضائله من الصدق والأمانة والصبر والحلم والسماحة والعبو والأخوة الفاضلة وأن تجترِي ما يضادُ ذلك من الكذب والخيانة والغتل والكبر والعجب والحسد والحقل والغيبة والنميمة ولذلك من أخلاق الرذيلة أيها المسلم إن من أمانة هذا الدين تنفيذ أوامر الله التي أمرك بها قال جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول لعلكم ترحمون وأن تنفذ أوامر بيك صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ان تنتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب واتقوا الله ان الله شديد العقاب اخى المسلم إن من أمانة هذا الدين ان ان الامانه إن من امانتي هذا الدين ان تعتقد أن السماء والابواب والاعراف امانه لدى المسلمين يجب احترامها وصيانتها وعدم وعدم الاعتداء عليها فبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام يقول الله جل وعلا ولا تقتل النسى التي حرم الله إلا بالحق ويقول جل وعلا ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً وبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض اكتسب المال من المشروع واحضر الضرق المحرمة بذوي الشي والظلم والغرر وأكل أموال الناس بالباطل العهود والعقود وأمانة الليمة يجب أن نوفي بها وأوهو بالعهد إن العهد كان مسؤولا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوفوا بالعقود وَنَا نَغُشُّ في فقل بالحديث مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا أمة الإسلام إن تحكيم هذه الشريعة أماث في أعناق المتوى قيادتها أن يُحكِّموا شرع الله في شؤون كلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والعلاقات الخارجية لتكون الشريعة وحدها مصدر الحكم والتحاكم, مصدر الحكم والتحاكم أيها المسلم إن تبليغ الدعوة الإسلامية والدعوة إلى الله أمانة في أعناق الأمة كنوا على استطاعته أن يبلغ شرع الله ويدعو إلى دينه ويلتكن منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أيها المسلم عمرك أمات عندك وهو وعاء جد تجل فيه أعمالاً صالحة فأنتم مؤتمن على ذلك عمرك أيام وشعور وسنون ما مضى فلن يعود كل يوم مضى مضى على ما مضى عليه والجزاء عند الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحصنوا بالحسنان أخي المسلم مسؤول عن عمرك فيما أبنيت وشبابك فيما أبنيت ومالك من تسبته وفيما أنفقته وماذا عملت فيما علم عقلك أمانة فاحذر ما يكدره ويضعفه أو يزيله أو يقلل إنتاجه من الاشتغال بالمخدرات والمسكرات والشعوذة والسعر وأنواع الكهان والتنجيب فإن هذا تضعف مسير العقل إلى الخير وسخروا بالتبكر في خلق الله وعظيم آياته إن في خلق السماوات والأرض لآيات الألباب وسنريهم آياتنا بالآفاق وفي أنبسهم حتى يتبينوا الحق وسخروا بالعلوم النابعة التي تصلح دين الناس ودنياهم أخي المسلم إن نفسك التي بجنبيك وجوارح التي تسعم بها بحياتك أمات عندك سمعك، بصرك، قلبك، سسانك كل ذلك أنت مسؤول عنه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أمة الإسلام إن أمتنا المحمدنا أمة الإسلام إن أمة المحمدية أمانة في أعناق الأمة كل يحمل أمانة في أعناق الأمة من علم قادة وحكام وعلماء بكرين كله يحمل في عنقه على قد استطاعته وقوته والحذيات المتاحه له يمر العالم الاسلامي بظروف حرجه ويواجه تحديات ومصائب ويواجه تحديات ومصائب ويهدد وحدته تفرق ابنائه واختلاف مجددهم وتكالب الاعداء متربصين بهم مزَّقتهم الفتن والحروب الداخلية فأصابهم الضعب والوهن والذل والهوان, والهوان والنوة والأعوذ والمآمرات الأعداء الذين يريدوا النيل منهم فأصبح بأسهم بينهم شديد يعلمه القريب والبعيد وكان سبب ذلك تخلِّ الأمة دين تعاليم دينها وعن عقيدتها الصحيحة وضيَّة وتجرُّ ديها من قيمها وبغار كثير منها الى ما حرم الله ورسوله فمالوا الضعف والهلاك فرَّت طَيْمَ الْأُمَّةِ إِلَى الْسِلَلِ الْفُعِلَ الْفَاحِشَةِ وَتَمَيُّعُ الْأَخْلَاقِ وَالْإِبَاحِيَّةِ وَتَمَيُّعُ الْأَخْلَاقِ وَالْإِبَاحِيَّةِ فما حصدوا سوى ضياع الأعراض وانتقوا انتهاك الحمَّة وفساد الأخلاق والإنحلال مع ما يُضاف إلى ذلك من الأمراض والوباء المخطيرًا كل ذلك نتيجة لهذه المنكرات العظيمة طائبة إذا استوراد القوانئ والعيّة تريد منها خير كما تريد لكن يصحصدوا انعدام الأمن والإيمان انعدام الأمن والاستقرار والاستعباد الأعداء والدقل في شؤونهم الداخلية طائبة من هذه الأمة ارتوى التقليد أعدائها في أخلاقهم وعاداتهم وأفكارهم فاستوردوا مناهجهم التعليمية ومبادئهم الفكرية من غير الضانين أن تقدم والحضارة مرهون بذلك من غير تأمل في الغذ والسميم والنافع والضار وما يوافق الشريعة وما يخالبها وما يتمل أعصالة وما يغاد ذلك أيها المسلم وطائب استورد مناهج والنظم خالب الإسلام من شوعية وما من شوعية والقرارية وعلمانية يظنون أنها رغي وتقدم فصار الأمر بعقس ذلك أيها المسلم ليس هذا حال كذمة كلها بل حال كثير منها وإلا فلا يزال بن أمة من هو ضارع الحق ثابت على الدين متمسك بالثوابت والمبادر يدعو إلى التوحيد ويناء عن الشرك يدعو إلى التوحيد ويغفل ويحامل على صالة ويرد التقريد والتبعية أيها المسلمون الآن وقد هألان وبعدها الهوة العظيمة والضياع والضعل والهواء فقد آن لهم حق الأوان أن تفر إلى ربها وتستاصم دين الله ففروا إلى الله إني لكم من أذير مبين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا نجاة الأمة ولا سعاة لها إلا تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها على غم السلب الصالح ولن يُصِع آخر أمة إلا ما صلح به أولها أمة الإسلام إن سلباً الصالح كانوا عنهج الربان في العقيدة والأخلاق والقيم والتعامل الإصلاح والتعارض والتعامل الإصلاح والتربية والسلوك والتزكية وهذا منهج أنار الله به طريقاً مهتدي وشرح به صدور العالمين شرقاً وغرباً حفظ به دينه وصان حفظ به كتابه وصان به دينه على أيدي علماء من سلب هذه الأمة الذي منذ الجلول إلى اليوم وبالحديث ولا تزال طائبة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالقهم حتى يأتي أمر الله أمة الإسلام حتى لا يعلم أن أمة الإسلام أمة الإسلام إن الرجال الذين فتحوا البلاد وخضعتهم العباد لم يكن ذلك بقوة عدد عدد عددهم ولا بقوة عدتهم ولكن بعظمة دينهم وقوة إيمانهم ونبل أخلاقهم وتماسقوا فيما بينهم واجتماعوا كلمتهم فإنهم يرون عاد علاقة الإسلام فوق علاقة النسب ولا يزنع مشترك أن يضم السلم المسلم أو أخير ولا أن يدخل فيه شؤون على ولا أن يستعينوا به المسلمين أيها المسلمون يا أمة الإسلام أما آلنا أن نفئك من غفلتنا بعد تلك المصائب تحلت بنا أما آلنا أن نتحد بعد التفرق وتشتت أما آلنا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن تعطل كثير منها بعد ان فارغ كثير منها تعاليم الكتاب والسنة أما آلنا أن نتعى جميعا في بناء حضاري حضاري بناء مستقبل امتنا بايدينا مستعين بالله ثم بخبراتنا وخبرتنا وعقول مكرنا وعلماءنا وطبخات الخبيرات بيننا الان نسعى باتحاد اسلامي قوي في كل الجهات اقتصاديا نكتبي بما لدينا وقوه عسكريه نواجه بها اعدائنا وان امه الدعوه الاسلاميه وثقافه وذات حضارة أخلاقية مزنزية نأخذ بقزها العالم ونكون في مقدمة القافلة ندعو الناس إلى الخير مشاعر من النور نهدي بخلق إلى صراط الله المستقيم إلى الفلاح والسعادة على غوي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام تمسكوا بدينكم تم عليه بالنواجد ودابع عقيدتكم ولا ترعفوا وتفشلوا ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين والله معكم ومعيدكم وناصركم يا قالت المسلمين إن عليكم مسؤوليتك بأنهومتكم بالمحافظة على مقصباتها ووحل صفها واجتماع كلمتها ودبع الأخطار المحرقة بها والاهتمام المصالح العليا إن شروا العد في رعاياكم بالرفق والليل والسعيب تحقيق الحياة الكريمة لهم واحذروا أن يضيقوا عليهم أو تسومزوا العذاة أو تحقوقهم مشروعا أو تهينوا كرامتهم فإن ذلك مما يفقد التواز بينكم بينهم ضعوا جسورا من المحبة والمودة بينكم بين شعوبكم فيما يحق مصرع العامة في الحاضر والمستقبل بما يحقق المصلحه العامه في الحاضر والمستقبل ليكون لكم موقف من شجاعه في المحافل الدوليه بالدفاع عن قضايا الاسلاميه ولاسي المصالب منهم وحل معاناتهم وعدم اتهاب الصبر لعدوهم لاجتياع عدوهم لاستوليه عليهم لا يضع بهم فكونوا معان كذلك في الخير والتعاون على البر والتقوى يا علماء الامه إن لكم دوراً فعال في تورية الأمة وإصلاع شأنها وفصل خصام بينها وإضفاء نور بالعداوة والحروب والفتن بين أبنائها يا علماء الإسلام تحلوا بالشجاعة والإخلاص والموضوعية والصراحة فيما تعانق الأمة ونزفتي للنزاع بينها وإن أعملتم ذلك وضيعتموا اتزعت فجر الفتوى واستحكم الخلاة والتساعد فجوة بين المسلمين والإخوة الأشقاء ودُمِّرَت الملاد ومصالِعها للأغراض الشخصية والحزبية والطائفية وكل هذا مما لا يلقُّ بكم يا أرباب الأقلام النزيهة ولو الأخلاق الإسلامية القوية سخروا أفكاركم فيما يخدم وينهض بها وينشر ويبين من آئها ويحذِّرُها من مكايد أعدائها ويغرِز فيها حب الدين وحب وطن الإسلام وقومة الإسلام والأخوة والالتفاة حول أقلق الإعقليات من ناصحة وتأم تعليقهم بماضيهم المجيد أيها المسلم أيها الآباء والأمهات إنكم مسؤولون أمام الله عن تربية هذه الأجياء فربوهم على غير صحيحة والخلق الكريم والهوية الصادقة ولو فارسوا ولو... فيهم حباب دينهم وأوطانهم وحاولوا بقل جهدين أن فأنت... تشروا بينهم مثل العلم والتعليم والجد في حياتهم كلها وجنبوهم الفواحش والمنكراء يا رجال يا رجال التعليم علموا أبناء اللي اسم ينفعهم في دينهم ودنياهم أنيروا لهم الدرب في مستقل أيامهم وحياتهم وآهلوهم لأي أهل المسؤولية في إتنفذهم لنوض بأمتهم ومواطنيهم وخذبة قضاياهم الإسلامية يا رجال المال اتقوا الله بما تمتم عليه وعدوا زكاة أموالكم وحاولوا من حق أمتم عليكم أن تستثنوا أموالكم في بلادهم ليعطل الخير والبركة من مشاريع حيوية يكون في قوة الاتصال وتقدم ويتعجز لشبابكم واستشغيل أيدي العاملة فذاك خير احذروا أن تكون أموالكم سبباً لإضرار الأمة أو فساد أخلاقها أو طمس هويتها وشعائرها أو تكون عوداً لعداء الإسلام على المسلمين يا أيها المخطئ الأمة ولمستقبلها اتقوا الله بأنفسكم وفي مسؤوليتكم وفيما تخدمتكم من فالها من الذلة والتبعية والذل والهوان إلزموا الصدق والإخلاص فيما تخدمه من المقصادية أو عسكرية أو صحية أو سياسة والآمية ولتقوا مقابل الشرع وعند تخديقكم انظروا إلى ما يتفق مع الدين ومبادئه واحذروا ما يخالق ذلك أيها الشعوب المسلمة أيها الشعوب المسلمة الإسلامية إن بلادكم أمانةٌ في أعناقكم إن بلادكم أمانةٌ في أعناقكم فحافظوا على أمنها واستقرالها ومكتسباتها ومقدراتها ومشاريع العامة النابعة وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُسْتَهْدَفُونَ مِنْ كَبِلْ أَعْدَائِكُمْ يُرِيدُوا تَبْرِيقَ صَفِّكُمْ وضربي وخذوا ببعض وضربي بعضكم ببعض ونشر البوضاء والبلبلة في صبوبكم فاحذروا مكائدهم ليقضوا على بلد التحتية وعلى إقصادكم ومؤسسنا أسكرية ومؤسسكم المدنية والقضاء على كل خير لفرض السيطرة للتبعية عليكم فاحذروا مكائدهم وتأملوا في معاً خبيدة التي يريد الضربكم أفشلوها أعملوا على إفشالها قبل خروجها اعملوا على إفشالها قبل خروجها أمة الإسلام إن أعظم الخيانة أن يخل بالعبد دينه أو يخل أمته ومن خيانة أمة بث المخدرات بين أفرادها هنا هذا البلاء العظيم ومن خيانة الأمة أن يكون منسان عدوا لأمته متبع لأملاق الآخرين لا متبعا لما يماخرون فيحقب بلده وأمته لمصلحة من؟ لا لمصلحة البلد ولكن لأراضٍ ومطامع دنيوية فحافظوا على أوطانكم واحذروا مكائد الأعداء قمة الإسلام ان القوة أمانة قوة الإنسان سواء قوة العسكرية أو السياسية أو المالية أو الاقتصادية أو العلمية هي أمانة فإن سخرها فيما ينفع أمته ومجتمعه كان مؤدي للأمانة ويمضيعها واستعملها في غير ما هي له كان مكان خير الأمانة فالأمانة دائما يستعملها القوة فيما يظلم في حاضرها ومستقبلها أيها الإنسان إن الله حمل الإنسان الأمانة فقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً الله الله في القعد عن أسهل الدمار والخراب تدمر البلاد والعباد وتقضي على الحرث والنسل إنها القوى الشريرة التي تضر من أمة ومستقبالها على ملاكة تقوى الله بأنفسير والعلم بأن هذه القوة لإن لم تستعم ما يضر البشرية وهذا ظلم وعدوان على بني الإنسان ظلم وعدوان على بني الإنسان تلك القوة الظالمة التي لا خير بيها ولا منفعة منها فليتق الناس ربهم وليحذروا من الظلم والعدواء فإن عواقب الظلم وخيمة حجاج بيت الله الحرام وطعتم هذا البلد فوجعتم حرماً آمناً مطمئناً رخاء سخاء ذلك بفضل الله ثم يتمسك بك يا الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون حياتي كلها ثم جعل الشريعه دستورا لها وثروه وامن الذي يعيش به رضائيه كلها وما فيها من تالف بين الراعي والرعيه مما جعل مجتمعا مجتمعا قويا ضد النزاع والفساد والخراب ضد البزادي والخراب هيا هي الله لهذا البلد سياسة الخارجية متوازنة نار كلها تقايب إلى كل الأحداث حتى جنّبتها البلد هذه الفتن والمصائف أيها المسلمون إن الإنكسام من أمة والطوئة الطائفية ضرع الأمة فحلوا مشاكل من أفسكم واحذروا من علوكم أن بعضكم بقلوب بعض فإنكم أمة مسلمة يجب أن يكون عندكم وعي وانتباه بما يريدوا منكم حجاج بيت الله الحرام الحجاج بيت الله الحرام اشكروا الله على هذه النعمة وعدم الهدوء والسكينه والهدوء والسكينه وعدم الهدوء والسكينه واحترموا الانظمه السير والمرور واوحدرو ما يعيب الحد حاجه فيما يمح في والمشاعر وتخلقوا باخلاق الإسلام فان الانظمه وضعت لاجراحتكم وسلامتكم فالفزموها وحافظوا عليها لعل تفلحون ايها المسيمون انتم في يوم من أيام الله المباركه يوم عرفة ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي به الإسلام لنا دينا تعظموا هذا اليوم بذكر الله وطاعته فخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قاله النبيون قبلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا يوم ما روي الشيطان أصهر ولا أحقر ولا أدحر مما رويه معرفة هذا يوم يُعْتِقَ الله به عبيده من النار هذا يوم من ملَقَ في سمعه وبصره ولسان غُبر هذا يوم ينزل الله في بسم مسائه إلى سنة الدنيا فيباهي بالأرض أهل السماء انظروا إلى عباده أتوني شُعْثًا غُبْرًا ظاحِيمًا أشهدكم أني قد رفرت لهم قفوا بعرفة وتأكدوا من حدودها وصلوا بها وضعوا عصرك عتين جمعًا وقصرًا كما يسنبعلوا إن شاء الله قفوا بها إلى غروب الشمس ثم انصرفوا بعد غروب الشمس إلى مزلفة وصلوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا وبيتوا بها ولكم الانصراب النصف الليل من كان قادرًا أن يبقى بيها حتى يصلي بها الصمح وينصلوا منها قبل طلوع الشمس ائتوا منها وارمووا جميعوا العقبة بسوي الحصياء وحلقوا أو قصروا وقد حلقوا كل شيء حالما يقول الإحرام إلا النساء طوفوا بالبيت واسعوا بين الصوام والوهن إن كنتم متمتعين أو قارنين أو مردين وتسعوا فيكونوا التحلوا كاملا عودوا إلى ميناء وارموا بها الجمال يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال كتباء بنبيكم صلى الله عليه وسلم أيها المسلم تعجل يومين وإن تأخرت في اليوم الثالع فذاك أفضل لأي تظيم الحجيد ومساعدتهم على أمورهم وتقزيم التفوج يومين فيه فضل كبير وقير الأمة وإن هذا مشهور عظيم للحرمين للحرمين الشحر المشهدين اللي تشاهدونه اليوم يحتاجوا من يتعال مع الدولة في التقنية للحجاج في السنة الثلاثيتين ليستكم المشروع الحقه وليخرج على وجه المطلوب فجزى الله حكومتنا خيرا على ما بدأت منها التوسعة العظيمة والخدمة الكبير للحجاج وفرت لهم المعيشة والضشارة المنصحية والأمن والاستقرار وكل أجواء منامهية لطاعة الله فجزاهم الله عما قدموا خيرا فاشتقوا لله جل وعلا على فضله وإحسانه أيها المسلمون إن الموتى نهاية كل حي كتبه الله على كل الخلق كل من عليها آفان ويبقى وجو ربك ذو الجلال والإكرام تأمل أخي إيساد احتضار ومفارقة هذه الدنيا وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت متحين تأمل القبر وظلمته وأنه أول منازل آخرة فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار تذكر أخي الموقف بين ذي الله ذلك اليوم العظيم المهيل الذي هو خمسون سنة وتذكر أخي العرق العظمين يدي الله يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية تذكر حين تجل شمس من العباد ويزاد في حلها ويكون للقاء العرق على قد أعمالهم من الآحة كعبي ومن الآحة ومنهم من يلجم العرق الجامع تذكروا ميزان أعمال وطائر الكتب فاخذ كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشماله تأملوا يا أخي المبعد الذي قوم الشعر وحد من السيف. يمر الغبااد عليه على قد عملم. فناجن خدوش مسللا. وناجن ومخدوش, ومخدوش كس بالنار على قد عملم. تذكروا يوم, من يوم يذنوا مني بدخول الجنة وأزدت جنة المتقين غير بعيد تذكروا يوم تواجد حليم الملائكة الرحمن والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اذكروا يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم تتشبوه فلا تهرموا أبداً تذكروا يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن يزكوه فيقول ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم اسكننا الجنة ألم يعذنا من النار فيكشفوا الحجاب فينظرون إلى وجه الكريم فما أعطيها الجنة نعيم أعظم هذا النعيم تذكروا يومي نادي المنادي يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت ايها الامه تذكروا هذه الفتن والمصائب العظيمه فاسى ان يكون بها خيرا وعذره للقلوب ان شاء الله أتموا حجكم بإخلاص وعمل صالح وتزودوا فإن خير هزال التقوى من حج البيت فلم يربث ولم يفسد رجع من ذنوبه كيوم أمه والحج المبرور ليس له جد جنة ليكون الحج من رحلة التنقال رحل رحل من شر إلى خير ومن سوء إلى حسن فارجعوا بعد حجكم على أتمي أخلاق وساعة تمسكم بهذا الدين لعلكم تفلعون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مضمئنًا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمه اولى تامرنا وفق كل ما فيه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم وفق المسلمين طاعته واجمع قلوبهم على طاعته واللي عليهم خيارا اللهم ولي عليهم خيارا اللهم زفنا في سوريا الا على مندغ عليه متعدى عليهم, وتعدى عليهم. انصر عدوك وعدو منك على كل شيء بدي اللهم اجمع قلوبنا طاعته واعد بين قلوبنا واحد من زامات الشيطان اللهم اعذنا للشيطان واجمع قلوبنا طاعته واعد مشي امرسي من صلوه عليه اللهم اجلتي لطاعته وفقنا لما تحب وترضى وفقنا منا عبد الله بن عبد كل خير وبارك له في عمره وعمله وألبثه الصحة والسلامة والعابية وغفق ولي عليه السلام بن عبد كل خير وأزده إيمة توفيقه واشتر مرسول لخالد الأمير منطقة مكة خالد في صفقه الله وأعانه على مهمته واشتر للجاملنا وقال وقال قواتنا المختلفة على ما بدلوا من جهوده ونشاط وعلى أجهور التو... الإسلامية من التوعية والتوجيه للحديد وعلى وسائل الآمنا وجميع مرافق لما قد من خير لهذه البلاد ربنا اغفر لنا والإخوة سبقونا ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك روح الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله مجحجاً ممروراً وسعياً مغفوراً وسعي مالهج مغضوراً وسعياً مغضوراً وتيج أن تبور انك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أن تستمع لهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإي تائذ القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعال مذكرون فاذكروا الله العظيم الجلجل يذكركم واشتروه على عمونا نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعمى أسمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على مرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمع الله, الله أكبر الله أكبر اخب ja huh? سر <سؤال>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 قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا مالك الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اکبر اکبر اللہ اکبر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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله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 الله أكبر الله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 اللہ ہولی الله اللہ اکبر اللہ اللہ اكبر اللہ اكبر اللہ اكبر اللہ اكبر, الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اللہ اکبر